أما بعد فإن أصبق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محذفة بدعة وكل بدعة من ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم أجرنا من النار درسنا اليوم هو الدرس العشرون من سلسلة شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين العبد الواحد بن عاشر رحمه الله تعالى ونحن في أبواب الإمامة وشروط الإمام وقبل أن نواصل شرح ما نحن بصدده أود أن أشير إلى مسألة سبقت في أحكام سجود السهو نبهني عليها أحد الإخوة الأفاضل وهي متعلقة بمسألة الشك وذلك أننا ذكرنا قول الناظم من شك في ركن بنى على اليقين وليسجد البعدية وذكرنا أن هذا هو مشهور مذهب مالك وذكرنا بعض التفصيل في هذه المسألة ولكن وجه الإشكال أننا كنا قد ذكرنا من قبل حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثاً أم أربعاً فليطرح الشك وليبني على مستيقاً ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم إلى آخر الحديث ووجه الإشكال أنه قال ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلن. فتبين أن هذا الحديث يجعل السجود للشك سجودا قبليا خلافا لهذا الذي ذكره النظم ولخلافا لمشهور مذهب المالكية في المسألة ولذلك فكان ينبغي أن نشير إلى هذا الإشكال وأن نذكر أن المالكية لهم في هذه المسألة وإن كان مشهور مذهبهم هو ما ذكرنا فإن بعض العلماء قد نقلوا عن مالك القول الآخر أي السجود قبل السلام في حالة الشك وإن كان الصحيح من مذهب مالك أنه يسجد بعد السلام وإذا كان يسجد بعد السلام فكيف يوجه الحديث لهم في ذلك توجيهات بعضها لا يخلو من تكلف من ذلك من جهة الإسناد قالوا هذا الحديث رواه مالك مرسلا أي أرسله مالك عن عطاء وإن كان غيره قد أسنده فتمسكوا بهذه القضية وجعلوا الحديث معلولا بهذه العلة والحق أن الحديث ثابت في صحيح مسلم ولا وجه لتعليله بمثل هذا وكون مالك رحمه الله تعالى قد أرسله لا يقضح في الحديث إذا كان قد أسنده غيره لكن هم يجعلون هذا نوع قضح في الإسناد خاصة مع تعارضه بحسب قواعدهم مع حديث ذي اليدين. وهنالك توجيهات أخرى متعلقة بمعنى الحديث وهي عبارة عن احتمالات يوردونها على هذا الحديث وما ألجأهم لهذه الاحتمالات إلا أن الحديث مشكل على الأصل الذي أصلوه والقاعدة التي وضعوها فمن هذه الاحتمالات أنهم قالوا لعل قوله قبل أن يسلم يريد به السلام الذي يكون في التشهد يعني السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وليس المقصود السلام الذي يخرج به من الصلاة ولا يخفى في هذا من التكلف ومن الاحتمالات التي أوردوها أنهم قالوا لعل النبي صلى الله عليه وسلم سهى عنه يعني يعني المقصوب أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين سهى شك مثلا في قراءة صورة أو نحو ذلك فاجتمع عنده زيادة ونقصان ومن المعلوم أنه عند اجتماع الزيادة والنقصان يغلب جانب النقصان فهذا احتمال ليس في الحديث ما يشير إليه لكنه احتمال أوردوه ليبقى الحديث موافقا للأصول وهذا أيضا فيه تكلف وهنالك قول رجحه أو توجيه رجحه بعض أهل العلم وهو أن السجود كان قبل السلام لأن الزيادة هنا إنما هي متوهمة مقدرة وليست زيادة محققة لأن الذي شك أصلى ثلاثا أم أربعا وبنى على اليقين الذي هو ثلاث لم يتيقن من الزيادة التي هي الركعة الرابعة وإنما هي زيادة مقدرة بخلاف الزيادة المحققة التي في حديث ذي اليدين فلما تحققت الزيادة كما في حديث ذي اليدين سجد بعد السلام بخلاف ما لو كانت هذه الزيادة متوهمة كما هنا ومن الاحتمالات أو التوجيهات أيضا أنهم جعلوا هذا الحديث نحمولا على أنه صلى الله عليه وسلم قصب إلى بيان الجواز قصب إلى بيان الجواز أي جواز الأمرين وهذا لا شك فيه لا شك أن الأمران جائزان كما نبهنا على ذلك ففي المواضع التي يسجد فيها قبل السلام لو سجد بعد السلام لم يضره ذلك وأيضا العكس بالعكس فكانهم يقولون هذا إنما فعله لبيان الجواز ولا يخفى أن أغلب هذه التوجيهات فيها تكلف والأصح إن شاء الله تبارك وتعالى أن يقال نبقى على الأصل الذي أصلناه وهو أن كل زيادة يسجد لها بعد السلام وأن كل نقص يسجد له قبل السلام ولكن في حالة الشك نذهب إلى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فمن شك ولم يغلب على ظنه أحد الأمرين يبني على الأقل ويتجد قبل السلام وإما ويمكننا أن نجعل حالة الشك حالة مستقلة غير داخلة لا في الزيادة ولا في النقص وهذا يفعله بعض المصنفين في الفقه يقولون أستهوا إما أن يكون بالزيادة وإما أن يكون بنقص وإما أن يكون بشك فيجعلون الشكة قسمًا للزيادة والنقص غير داخل لا في الزيادة ولا في النقص وهذا قص حسن وحينئذ نعمل الحديث حديث أبي سعيد الخضرية ولا إشكا وإذا بهذا إن شاء الله تعالى نكون قد يعني وافقنا الأدلة ولن نحملها ما لا تحتمله من التوجيهات المتكلفة وأما ما يعني أن يستدل بهذا الحديث كما هو عند الشافعي. كما ينقل عن الشافعي أنهم يستدلون بهذا الحديث على أن السجود يكون قبل السلام مطلقا فهذا أيضا فيه إشكار. هذا أيضا فيه إشكار. فنعمل كل حديث في موضعه. ويبقى يعني يبقى الأصل أو القاعدة التي وضعها المالكية مجملا قاعدة حسنة لا إشكال فيها. وهذا الذي ذكرنا من الشك نعمله بهذه الطريقة هناك شيء ايضا يذكره بعض ما دمنا في قضية الشك كان هذا يخرجنا عن يعني عن الذي ارتضيناه من عدم التطويل وعدم التفصيل هناك شيء يذكره بعض مشايخنا في قضية الشك هذه وهي أنهم يقسمون الشك إلى قسمين إلى غلبة الظن وإلى ما لا يمكن فيه إلى ما لا يصل إلى غلبة الظن فالقسم الأول وهو الذي يوجد فيه غلبة الظن قالوا هذا بما أن فيه غلبة الظن فإنه يحتمل الترجيح فإذا احتمل الترجيح معنى ذلك أنه يمكن التحري يمكن للمصلي أن يتحرى فحينئذ يعمل حديثاً آخر غير حديث أبي سعيد الخدري يعمل حديث ابن مسعود الذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم هو في الصحيح في صحيح البخاري إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم, ليسلم ثم يسجد سجدتين فإذا يقولون هذا الحديث معارض لحديث أبي سعيد الخدري من جهة أن من وجهين الوجه الأول أن حديث ابن مسعود فيه التحري وحديث أبي سعيد الخدري فيه البناء والوجه الثاني أن حديث ابن مسعود فيه السجود بعد السلام وحديث أبي سعيد فيه السجود قبل السلام قالوا فإعمال الحديثين أن يفرق بين نوعين من الشكي كما كان من الشك بالغا درجة غلبة الظن بحيث يمكن التحري فيه فإنه يتحرى ويعمل حديث ابن مسعود ويسجد بعد السلام. وما كان من الشك لا يمكن فيه التحري لتساوي الأمرين فإنه يبني ولا يتحرى ويسجد قبل السلام. وهذا ليس داخلا في مذهب المالكيتي لا أنسبه لمذهب المالكيتي مذهب المالكيتي البناء مطلقاً وعدم العمل بحديث ابن مسعود بمعنى أنهم يجعلون حديث ابن مسعود محمولاً على يعني يحملونه على حديث ابي سعيد يعني لا يعملون حديث ابن مسعود ويجعلون التحري المذكورة فيه محمولاً على البناء إذا هذا مذهب المالكي لكن في الحقيقة فيه شيء وذالك هذا الذي نقلته عن بعض مشايخنا من التفريق بين الأمرين فيه إعمال للحديثين والله تعالى أعلم بعد هذه المقدمة أو هذا الاشتدراك ننتقل إلى ما كنا بصدده من أحكام الإمامة فقال الناظم رحمه الله تعالى شرط الإمام ذكر مكلف آث بالأركان وحكم يعرف وغير ذي فسق ولحن واقتداء في جمعة حر المقيم عزدة ذكرنا شرط الذكورة وشرط التكليف ثم وصلنا إلى شرط الاتيان بالأركان أو القدرة على الاتيان بالأركان وذلك قوله آت بالأركان ومعنى ذلك أن الإمام يشترط فيه أن يكون قادرا على الاتيان بالقيام والركوع والسجود ونحو ذلك من الأركان العملية وهذا في صلاة الفريضة بحيث لو عجز لو كان عاجزا عن ذلك لم تصح إمامته وقبل ذلك نشير إلى أن العلماء لم يختلفوا في أن, في أن ذلك جائز في صلاة النافلة لا خلاف في صحة إمامته في صلاة الناثلة وأيضا لا خلاف في صحة صلاة العاجز لمثله يعني من لم يستطع القيام يمكنه أن يصلي بمن هم مثله في الفريضة وفي الناثلة الكلام هنا عن أن يصلي الإمام غير القادر على أداء ركن كالقيام مثلا بمأمومين قادرين على الاتيان بذلك الركن مفهوم وسبب ذلك أنهم إذا صلوا لا يعني لا يخلو حالهم معه مع هذا الإمام العاجز لا يخلو حالهم من أحد أمري إما أن يصلي معه جلوسا وإما أن يصلي معه قياما فإن صلوا معه جلوسا ترك ركنا من الأركان مع القدرة عليه مع القدرة عليه ولا إشكال لو كان ذلك في النافلة لما؟ لأنه يجوز في النافلة أن تصلي جالسا مع قدرتك على القيام راية الأمر أن الأجر يكون بالنصف من أجر القائد وذلك فرقنا بين النافلة والفرض. إذن هذه الحالة الأولى الحالة الثانية إذا صلوا معه قياما والحال أنه جالس خالف إمامهم مع أن المأموم مأمور بمتابعة الإمام المطلقا إذن هذا هو تعليل المالكية حين اشترطوا هذا الشرط في الإمام ومذهب الجمهور من غير المالكية وهو أيضا رواية في المذهب المالكي أن صلاتهم صحيحة قياما في الفريضة وراء إمام جالس لعذر وذلك للحديث وإذا جاء الحديث وإذا جاءت السنة لن يبقى للتعليلات النظرية وجه فالسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أما بالناس في مرضه الذي مات فيه وهو جالس وأبو بكر وراءه والناس من ورائه قيام يأتم أبو بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم ويأتم الناس بأبي بكر فإذا دل هذا على صحة ذلك لا شك أنه خلاف الأولى وخلاف الممكن وأنه لا يصار إليه إلا في الحالات الاستثنائية التي يكون فيها الإمام يعني إماماً راتباً فاضلاً ليس في في من وراءه من المأمومين من يقوم مقامه إلى غير ذلك هذا صحيح لكن من جهة صحة الصلاة الصلاة صحيحة لأن كلامنا الآن هو في شروط الصحة فاشتراط ذلك في صحة الصلاة فيه نظر لأجل هذا الحديث ثم قال وحكما يعرف بمعنى أنه يشترط إمامة من يعرف أحكام الصلاة والمقصود بمعرفة أحكام الصلاة الأحكام العامة التي لا تصح الصلاة إلا بها كأحكام الطهارة يعني الطهارة شرط في الصلاة وأحكام ال يعني مثلا الصلاة الآن يعني معرفة الصلاة التي يصليها عدد ركع... معرفة عدد ركعاتها إلى غير ذلك ولا يشترط أن يعرف التفصيلات الفقهية كأن يميز بين الفرض والمندوب والسنة ولا أن يعرف مثلا أحكام سجود السهو ونحو ذلك من الأمور لا المقصود أن يعرف الأحكام إجمالا إذا عرف كيفية الصلاة ولو لم يفرق بين ما كان منها فرضا وما كان منها سنة أو منذوبا فهذا كاف في المعرف. ودليل ذلك مجملا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم فليأمهم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 إلى آخر الحديث. فهذا يدل مجملاً على تفضيل العارف على غير العارف. جيد. وأن يعني هذا يدل على أن العارف بالأحكام والقارئ للقرآن مقدم على غيره. وأما اشتراط معرفة الأحكام فهذا لا شك فيه لأنه إذا لم يكن يعرف الأحكام الإجمالية للصلاة إنه لا يؤمن أن يأتي بصلاة باطلة مثلا إذا كان لا يعرف مثلا وجوب الاتيان بصلاة الفاتحة قد يشرع في الصلاة فلا يقرأ الفاتحة أصلا نحو ذلك من الأمر إذا اشتراط ذلك اشتراط الحد الأذنى من المعرفة بالأحكام لا إشكال فيه وما ورد في الحديث أقرأهم لكتاب الله من تفضيل أقرأهم لكتاب الله هذا لأن الأقرأ في تلك الأزمنة مرادف للأفقه والأعلم لأن القوم كانوا أصحاب علم باللغة العربية وأصحاب سليقة في العربية تجعل من الذي يقرأ القرآن يعرف أحكابه لكن الأمر فيما بعد صار مخالفا فصار الرجل يقرأ القرآن ولافهم معانيه شيئا، فإذا ليست الأقرأ مرادفة للأعلم في الأذمة المتأخرة. ثم قال وغير ذي غير ذي فسق ولحن واقتدى غير ذي فسق أي يشترط أن لا يكون الإمام فاسقا، والفسق يكون في الاعتقاد ويكون في الأعمال أعمال الجوارح فمثال الفسق في الاعتقاد البذاء العقدية سواء أوصلت إلى حد الكفر أم لم تصل والحق أن كلامنا هنا إنما هو في الفسق الذي لا يصل إلى درجس الكفر أما ما وصل إلى درجس الكفر فهذا فالشراطه واضح لما؟ لأنه شرط في صحة الصلاة اصلا فضلا عن صحة الإمامة، وقد ذكرنا من قبل أن الإسلام شرط في صحة الصلاة، فالرجل إذا كانت صلاته غير صحيحة لكونه كافرا أو مرتدا، فمن الباب أولئك لا تصح إمامته بالناس. فإذا كلامنا هنا عن شيء آخر وهو في الفاسق الذي لا يصل إلى درجة الكفر، أما من وصل إلى درجة الكفر فلا خلاف في عدم صحة صلاته بالناس وعدم صحة صلاته لنفسه قلنا إن الفسق يكون في الاعتقاد ويكون في الجوارح في الاعتقاد كالبدع كألوان البدع التي يقع فيها الناس وهي كثيرة جدا وأما الفسق في الجوارح فكالكبائر من شرب الخمر والزنا والزنا نحو ذلك من الأمور وهي كثيرة في الحقيقة كثيرة جدا وهذه تعرف من كتب السنة وكتب العقيدة ونحو ذلك. فإذا هذا الفسق هذا الفسق يجعل صاحبه يؤخر عن الصلاة بالناس يؤخر عن الصلاة بالناس ولكن فسق الجوارح قالوا إنه على نوعين فمن فسق الجوارح ما هو متعلق بالصلاة ومنه ما هو غير متعلق بالصلاة فمثال الأول الذي يتعمد الصلاة بغير طهارة هذا فسق وهو فسق متعلق بالصلاة الذي يتعمد فرك بعض أركان الصلاة والعياذ بالله ويبدعي أن ذلك منه سهو هذا فسق وهو فسق متعلق بالصلاة فقالوا الذي يكون فسقه من هذا النوع فإن صلاة المأمومين وراءه تكون بعطلة يعني لو نزل ووقع أن الناس صلوا خلفه فإن صلاتهم تكون باطلة وأما من كان فسقه غير متعلق بالصلاة كالذي مثلا يشرب الخمر أو يزني أو يحلق لحيته أو نحو ذلك من الأمور الأصل أن يؤخر ولا يقدم ليصلي بالناس لكن لو وقع ونزل وصلى الناس وراءه فإن صلاتهم تكون صحيحة إن صلاةهم تكون صحية وحينئذن هل يعيدها أو لا يعيدها هذا خلاف عندهم لا. هذا بالنسبة للفسق واشتراطه لا. ثم قال وغير في فسق ولحن وقتد اللحن المقصود به هو أن لا يكون الإمام لحانا واللحن معروف يعرفه أهل القراءة الخطأ في القراءة وهذا الخطأ أو اللحن قد يكون في الفاتحة وقد يكون في غير الفاتحة يعني في السورة فالصلاة خلف الإمام اللحاني باطلة قال بعض العلماء مطلقا سواء أكان اللحن في الفاتحة أو في غيرها وقال اخرون باطلة إن كان اللحن في الفاتحة فقط نعم هذا قول للعلماء في هذه المسألة لكن هذه المسألة في الحقيقة تحتاج إلى فقه كثير وتتداخل فيها علوم أخرى مع الفقه لأن تحديد ما هو لحن وما ليس بلحن فيه إشكالات متعددة ولا يمكن أن نفصله هكذا أو نذكر اجماله في مثل هذه العجالة خاصة أن أهل القراءة القراءة القرآن يشددون في بعض الأمور ما لا يشدده العلماء الآخرون من الفقهاء وغيرهم فتجد القارئ مثلا يجعل كثيرا من الدقائق في القراءة يجعلها من قبيل اللحن الذي تبطل الصلاة به وبالمقابل تجد بعض الفقهاء يتساهل في الأمر حتى يسوه كل لحن كيفما كان ويصحح صلاة صاحبه، فالقضية في الحقيقة تحتاج إلى كثير من التفصيل ولا نجد له الوقت في مثل هذه العجالة. إنما الذي ينبغي أن نعرفه مجملا أن اللحن يعني إذا كان عمدا هذا ما في إشكالا الذي يتعمد اللحن هذا لا تصح إمامته مطلقا، وأما إذا كان لا يتعمد اللحن ف الذي عليه النظم وهو الذي عليه جماعة من أهل العلم بطلان الصلاة إما مطلقا وإما ان كان اللحن في الفاتحة فقط وقيل غير ذلك قيل لا تبطل الصلاة إلا إن كان اللحن مؤديا إلى تغير في المعنى وهناك تفصيلات أخرى ثم قال وغير ذي فسق ولحن واقتداء أي غير ذي اقتداء ومعنى ذلك أن لا يكون مأموما فالمأموم لا يصح أن يكون إماما وصورة ذلك أن يكون شخص قد مسبوق قد سلم إمامه وهو قائم يتم ما فاته من الصبع على ما سيأتي بيانه إن شاء الله في أحكام المسبوق فهو ما يزال مأموما هو ما يزال مأموما وإن كان مسبوقا لكنه ما يزال مأموما وقد ارتبطت صلاته بصلاة إمامه الذي سلم وذلك فالإحكام التي سأتي بها من أقوال وأفعال مرتبطة بما فاته من الصلاة مع الإمام فليس ليست صلاته منقطعة عن صلاة الإمام فلا يزال مأموما قالوا ولأجل ذلك لما كانت صفة المأمومية ما تزال ملازمة له لم يصح أن يكون إماما إذ لا تجتمع الإمامة والمأمومية في شخص واحد في صلاة واحدة هذا توجيههم لهذه المسألة وذلك من كان مسبوقا فلا يدخل معه شخص آخر مؤتما به ثم بعد أن ذكر الشروط العامة انتقل إلى ذكر الشروط الخاصة وهما شرطان يختصان بصلاة الجمعة وهما الحرية والإقامة وذلك قال في جمعة حر مقيم عددا الحر فلا تصح إمامة العبد في الجمعة لما؟ لأن الجمعة في حقه غير واجبة غير واجبة الجمعة في حقه غير واجبة ولذلك لم تصح إمامته بالناس وقال جمع من العلماء يجوز أن يصلي بهم إن لم يوجد غيره من القادرين على ذلك من القادرين على الإمامة بالناس ولكن لعل الصواد أنه لما كانت صلاة الجمعة جمعة نافلة في حقه لم تصح صلاته بالناس والثاني الإقامة فالمسافر لا تصح إمامته في صلاة الجمعة بالناس لأن الجمعة في حقه نافلة ساقطة عنه فالاقتداء, فالاقتداء بالمسافر وبالعبد في صلاة الجمعة مشابهة من وجه لمسألة اقتداء المفترض بالمتنفل لأن العبد هنا متنفل أن الجمعة في حقه غير واجبة وكذلك المسافر ثم بعد أن ذكر الشروط شروط الصحة التي تبطل الصلاة إن لم تتوفر ذكر المكروهات يعني الأشياء التي يطلب وجودها في الإمام ويكره أن يعني تترك في الإمام أو لا تتوفر في الإمام، ولكن إذا وجدت هذه المكروهات صحة الإمامة، صحة الإمامة مع الكراه، فقال ويكره السلس والقروح مع باذن لغيرهم ومن يكره دع وتل وإمامة بلا ردا بمسجد صلاة تجتلى بين الأساطين وقدام الإمام جماعة بعد صلاة ذي وراتب مجهول أو من أبنى وأغلف عبد خصي بن زنا <تصفيق> نعم يقول ويكره السلس المكره الأول صاحب السلس والقروح والقروح معناها الجروح الجراحات يكره أن يأم بمن كان سليما منها معافا منها عافنا الله وإياكم من ذلك لما قالوا هذا؟ قالوا لأن هذه الصلاة صلاة صاحب السلس يعني مثلا صاحب السلس رخص له في الصلاة وإلا الأصل لا يصلي حال كون النجاسة خارجة منه ومثله صاحب القرح يعني الجرح يعني الدم يسيل منه فهذا الشخص صلاته في الأصل ليست صحيحة وإنما صححت من باب الرخصة أي رخص له في ذلك لأجل مشقة قالوا والقاعدة الشرعية أن الرخصة لا تتعدى محلها فالرخصة خاصة به وبصلاته هو صلاته صحيحة لكن لا ينبغي تعديتها بحيث يصلي بالمأمون فصلاته في نفسه صحيحة، ولكن صلاته بالمأمومين قالوا هذه مكروهة، مفهوم؟ قالوا مكروه. لما؟ لأجل أن الرخصة لا تتعدى محلها. ولكن قالوا إذا كان الإمام يعني مما يدل أن الأصل لو لقنا بهذا التعليل أن الرخصة لا تتعدى محلها، لقنا بعدم جرازي. صلاة إيمانه صاحب السلاسي بالناس. لقد قلنا بعدم الجواز، ولم نقل فقط بالكره، ولكن ورد مثلا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ما أن أنه رضي الله عنه كان به السلس وكان إمام الناس. قالوا فهذا يدل على أن الأمر لا يعد أن يكون من قبيل الكراهية، لا من قبيل التحريم وإبطال الصلاة. ويتأكد الأمر إن كان الإمام ان كان الإمام من قبلي من أهل الصلاح والعلم والفضل ونحو ذلك، فيتسامح فيه ما لا يتسامح مع غيره. ثم قال مع أصلها مع، ويجوز تسكين العين باد لغيرهم. معنى باد لغيرهم. أنه تكره إمامة الرجل من أهل البادية للحضريين وهذا منقول ما عن مالك رحمه الله تعالى حين قال لا يأم الأعرابي في حضر ولا سفر وإن كان أقرأهم والأعرابي هو البدوي قد يكون عربيا وقد يكون عجميا طيب اختلف في علة ذلك فقيل لأجل جهله بالسنن قالوا لأن الغالب على أهل البادية أنهم بعيدون عن مراكز العلم، فلأجل ذلك هم ظنة الجهل بالسنن ونحوها ورد ذلك بأنه لو كان الأمر كذلك لم تنعت إمامته إن كان جاهلا حقا ولكن قد يقال إنه ليس جاهلا حقا لم تثبت لم يثبت جهله بذلك وإنما هو مظنة لذلك فلأجل ذلك قالوا بالكراها هذه العلة الأولى قالوا العلة الثانية لعل ذلك لأجل نقص فرض الجمعة وفضل الجماعة لأن هذا هو المعروف كما ذكرنا في قول النظم بموطن القرى قالوا فهذا نقص في حقه وقيل علة ذلك ما يكون عند الأعراب من الغوظة والجلافة والجفاء قالوا والإمام ينبغي أن يكون بخلاف ذلك في الحقيقة ليست الأمر نص صريح ولكن فيها مثل هذه التعليلات التي أخذ بها المالكية أو وجه بها المالكية قول مالك رحمه الله تعالى في كراهة إمامة الأعرابي بالحضريين ثم قال ومن يكره دع بعض الشراح حمل قوله ومن يكره دع على أنه إرشاد منه للقارئ إلى أن يترك الاقتداء بمن يكره كأن الناظم يخاطب قارئ نظمه فيقول له ويكره كذا ويكره كذا ومن يكره دع أي دع من يكره فلا من الذين سبق ذكرهم ومن الذين سيأتي ذكرهم فلا تصلي وراءهم هكذا بعض الشرح والأولى أن يحمل على شيء آخر وعلى مكروه آخر من مكروهات الإمامة والقاعدة أن الكلام إذا دار بين التوكيد والتأسيس فإن حمله على التأسيس اولى لا لأن التوكيد هنا هو أن يقول هذا مكروه وإذا كان مكروها فأنا أرشدك إلى ترك المكروه ليس في هذا حكم جديد إنما هو ذكر لحكم سابق والتأسيس هو بناء حكم جديد أن يزيد حكما آخر فإذا دار الكلام بين التأكيد والتأسيس حمله على التأسيس أولا فنقول يحمل قوله ومن يكره دع على إمامة من يكره بمعنى الإمام الذي يكرهه من وراءه من الناس يعني يكرهه المأمومون و ذلك في تفصيل عندهم وأصل ذلك من السنة وذلك في الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا رجل أن قوما وهم له كارهون وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط وأخوان متصارمان والحديث حسنه جماعة من أهل العلم هذا الأصل في هذه المسألة إذن الذي يأم قوما وهم له كارهون هذا يعني تكره إمامتهم لكن أولا نوضح مسألة وهي أن هذه الكراهة ينبغي أن تكون لسبب ديني أما إذا كانت لغرض دنيوي فلا عبرة بها فإذا كره المأمومون إمامهم لغرض دنيوي كبيع وشراء أو يعني كحسد أو بغضاء نشأة عن أمور دنيوية نحو ذلك هذا كله لا عبرة به إنما يلغي أن يكون السبب دنيويا هذه المسألة الأولى المسألة الثانية إما أن يكون الكارهون هم الأقل وإما أن يكون الكارهون الأكثر فقال المالكية قال علماء المالكية في المسألة محل كراهة إمامته إذا كان الكاره الأقل أما لو كان الكاره الأكثر فيجب تأخيره يعني لا تبقى المسألة قراهة وإنما ننتقل إلى حكم إيجاب تأخيره عن الإمامة إذا كان أكثر المأمومين كارهين له إذا أما إذا كان أقل المأمومين كارهين له فتكره إمامته ولكن من غير أن تصل إلى درجة وجوب التأخير هذه الصورة الأولى الصورة الثانية حتى على فرض أن الكارهين هم الأقل ولكن هذا الأقل هم من الأشراف وأهل الفضل وأهل العلم والخير ونحو ذلك فهذا أيضا يجب تأخيره أما إذا كانوا من غير الأشراف والعلماء واهل الفضل فتكون إمامته مكروهة ولكن لا تصل إلى درجة إجابة تأخير هذا تفصيلهم في هذه المسألة وهذا كله مأخوذ مجملا من الأصل الذي ذكى ما من السنة وأما هذه التفصيلات فهي راجعة إلى النظر السليم ثم قال وَكَلْ أَشَلِّ تشبيه لافاده الحكم أي الأشل، والاشل هو من كانت رجله او يده يابسه ومثله الاقطع الذي مثلا قطع منه عضو ك رجل او كف او قدم او نحو ذلك وهذا الذي قالوا الأشل قالوا اذا كان لا يضع يده أو رجله على الأرض قالوا هذا يكره هذا يكره، تكره إمامته هذا القول أحد القولين عند المالكية والقول الآخر أنه لا يكره مطلقا لا يكره مطلقا قالوا لأجل ما ورد في رواية أخرى لأن الرواية الأولى التي فيها الكراها هي رواية ابن وهب الرواية الأخرى رواية ابن نافع عن الإمام مالك أنه قال لا بأس بإمامة الأقطع والأشل ولو في الجمعة والأعياد نفهم؟ وأيضاً قال مالك رحمه الله تعالى وهذا مرتبط بهذا المعنى قال إنما العيوب في الأديان لا في الأبدان جي فإذا القول الثاني والذي هو خلاف ما ذهب إليه الناظر جواز إمامة الأشل والأقطع ونحوه ما بلا قراها لهذه الرواية الثانية عن الإمام المالك ويتأكد ذلك لأنه من جهة النظر فقد هذا العضو أو كونه يابساً لا يمنعه من أداء فرض من فروض الصلاة فتجوز إمامته والأصل في ذلك جواز إمامة الأعمى لأن الأعمى أيضاً فاقد لعضو من الأعضاء وهو عينه وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخلف ابن أم مكتوم على إمامة الناس ف. لا ينبغي أن يكون هنالك فرق بين الأعمى وبين غيره هذا مقتضى عدم التفريق بين الصورتين وهو الرواية الثانية كما ذكرت لكم عن الإمام مالك رحمه الله تعالى ثم قال وإمامة بلا ردا سبق لنا ذكر الرداء في منذوبات الصلاة الآن هذا بالنسبة للإمامة يقول يكره الإمامة بدون رداء ولا المقصود في هذا هو أن يكون الإمام على هيئة حسنة بحيث ينظر إليه الناس نظرة فيها تقدير واحترام ولا يكون من الذين يلبسون لباسا تزدريه الأعيون وتحتقره نفوس الناس لأن الإمامة منصب شرعي فينبغي أن يلبس الإمام ما يمكنه من أنواع اللباس الحسني الذي يعطيه هيبة واحتراما أمامنا فإذن هذا هو الأصل في هذه المسألة والأولى مراعاة العرف في ذلك فما كان من حسن الهيئة وما كان معتبرا في العرف من الثياب الحسنة التي تلبس في محافل الناس فهو مطلوب من الإمام وهو منزل منزلة الرداء فلا يشترط الرداء وهذا أيضا يختلف باختلاف أعراف الناس في البلدان فما يعتبر لباسا حسنا يلبس في المحافل في المغرب ليس هو الذي يعتبر كذلك في مصر أو في الجزيرة أو في غيرها من بلاد الإسلام ثم انتقل بعد ذلك إلى نوع استطراب استطرد فيه فخرج شيئا ما عن مكروهات الإمام وانتقل إلى بعض المكروهات العامة فقال صلاة بمسجد صلاة تجتلى بين الأساطين أي تكره الصلاة بين الأساطين والأساطين هي السواري ربعو الشطوانة هي السارية ومحل ذلك أي محل الكراهة إذا لم يوجد الازدحام فأما إذا وجد الزحام الشديد ولم يجد الناس مكانا يصفون فيه إلا بين السواري فلا إشكال وتنتفي الكراهة في حقهم واختلث في علة كراهتي الصلاة بين السواري، فقيل لأجل أن السواري أن ما بين السواري يكون محل لوضع النعال ونحوها، والنعال قد تكون فيها نجاسات، فناسب عدم الصلاة في هذا الموضع، وهذا فيه نظر، هذا التعليل فيه نظر لأن وضع النعال والأحذية ونحوها بين الأصاطين شيء محدث ما كان في عهد النبوة وفي زمن الوحي فلا يمكن تعليل الحكم بشيء محدث جاء بعد زمن الوحي ولعل الأصحة في العلة هو تقطيع الصفوف أي أن الصلاة بين السواري تؤدي لا محالة إلى كون الصف منقطع وهذا مناقض لمقصود الشرع الثابت في الأحاديث الصحيحة الكثيرة من ضرورة رص الصفوف في الصلاة في صلاة الجماعة. قال صلاة تُشترى بين الأسافين وقدام الإمام أي صلاة قدام أي أمام الإمام فلا فإن تكره صلاة المأموم أمام الإمام لغير ضرورة. والسبب في ذلك أن صلاته أمام إمامه قد, تجعل قد تجعله غير عارف بما يترأى على إمامه يترأى على الإمام أشياء فلا يشعر بها المأمون لأن الإمام وراءه لا ينظر إليه فيؤدي به إلى الخطأ أو إلى بطلان الصلاة ونحو ذلك هذا. علة الكراهى وهذا أيضا إنما هو في حال عدم الزحام لكن قالوا إذا اشتد الزحام ولم يوجد مكان مطلقا يصلى فيه إلا إلى جانب الإمام أو حتى في مكان أمام الإمام قالوا فلا بأس من باب الاضطرار قال جماعة بعد صلاة التزار أي المقصود بذلتزام الراتب أي جماعة بعد صلاة إمام راتب فاذا صلى الإمام في الوقت المعتاد يعني ما أخره إلى غير ذلك صلى في الوقت المعتاد قالوا إذا جاء المأمومون فإنه يكره أن يعقد جماعة ثانية وهذه المسألة من المسائل الخلافية التي وقع فيها القيل وقال في هذا الزمان مع أن الأمر فيها هين جدا، ولكن مع ذلك كثر فيها الكلام وهذه عادة عند بعض الناس من طلبة العلم في هذا العصر أنهم يتركون كثيرا من الأحكام الصعبة الكبيرة الضخمة ويتعلقون ببعض المسائل الهينة ويضخمونها ويكتبون فيها المؤلفات ويلقون الأشرطة والدروس نحو ذلك القضية وما فيها أن هل قطح جماعة ثانية بعد صلاة الإمام الأول أم لا أما هنا صورة لا بد من بيانها وهي لا تدخل في هذا الخلاف الذي نذكره الآن الصورة هي تلك التي كانت تحدث في المسجد الحرام وفي بعض المساجد الأخرى في بلاد الشرق من أن الناس يعقدون جماعات مختلفة بحسب اختلاف المذاهب الفقهية وكان هذا في المسجد الحرام وكان في مساجد أخرى في الشام وغيرها فيأتي الإمام الحنبلي مثلا ويجتمع وراءه المنتسبون إلى المذهب يصلون وراءه ومثلا الحنفي لم يأتي بعده فتجد المنتسبين إلى المذهب الحنفي جالسين يذكرون الله أو ما أدري أو يتكلمون أو أي شيء جالسون و... قد أقيمت أقامها الحنابلة مثلا ينتظرون أن يأتي إمامهم الحنفي هذا لا ينبغي أن يشك عاقل عارف بمقاصد هذا الشرع في أن هذا باطل مخالف لشرع الله عز وجل مخالف للسنة أشد المخالفة لأن المقصود الأعظم من صلاة الجماعة إنما هو اجتماع الناس وعدم تفرقهم فإذا كنا سنفرق بين الناس لأجل المذاهب أو غير المذاهب بسبب يعني في الجماعة فما بقي لنا شيء نتفق عليه فإذن هذه الصورة لا إشكلة فيها لكن الصورة الآن هي في إمام رافب صلى بالناس ثم جاء آخرون يعني ما كانوا جالسين ينتظرون أن ينتهي لكي يصلهم صلاتهم بأنفسهم لا جاءوا متأخري فوجدوا الإمامة قد انتهى من الصلاة هل يجمعون جماعة ثانية أم لا المذهب عدم يعني كراهة الجماعة الثانية قالوا لفعل الصحابة فإن بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا دخلوا المسجد الذي صلى فيه صلوا أفرادا إذن هذا الدليل الأول لأجل الصلاة أفرادا وثانيا ثبا للذريعة لأن هذه الصورة التي نتكلم عنها قد تجعل ذريعة إلى الصورة الأولى فبعض الناس لأنه لا يريد أن يصلي مع قوب أو لا يريد أن يصلي وراء إمام معين يتعمد التأخر حتى إذا انتهى الإمام الأول يأتي ويصلي صلاته أو يجمع بالناس يعني مثلا فهذا ذريع للوقوع في مثل هذا الأمر الذي يؤدي إلى تشتيت الكلمة أعظم تشتيت وهذا كله إنما هو في المسجد الذي تقام فيه الصلوات طلوات الجماعة ويكون له إمام راتب لذلك نص على الإمام الراتب بقوله ذلتزا وأما المساجد التي تكون مثلا في الطريق في طريق المسافرين مثلا في باحات الاستراحة ونحو ذلك يمر الناس عليها ليس لها إمام راتب فهذا لا إشكال إذا دخلت ووجدت جماعة صلي معهم فإن لن تجه صلي في جماعة ثانية أو ثالثة أو رابعة لا إشكال في ذلك أو في المساجد الأسواق أو المساجد التي تكون في بعض أماكن العمل ونحو ذلك مما ليس له إمام راتب فلا إشكال في إعادة الجماعة فيها مرة أو مرتين أو نعم فإذن هذا معنى قوله جماعة بعد صلاة ذي التزام. ثم قال وراتب مجهول هنا ليس المقصود الإمام مجهول ولكن المقصود الراتب لذلك نص على كونه راتبا معنى المجهول من كان مجهول الحال في عدالته بحيث لا يعرف هل هو عدل أو فاسق فهذا لا يتخذ راتبا من كان مجهول الحال لا يتخذ إماما راتبا لكن من كان مجهول حال يمكن أن يكون إماما بالناس يمكن أن يصلي بالناس دون أن يرتب لذلك لكن الإمام الراتب ينبغي أن يكون معلومة العدالة ثم قال وراتب مجهول أو من ابنا ابنا أي التهم ويقال أبنه يأبنه ويأبنه أي اتهمه أبنى أي اتهم والمأبون هو المتهم واختلفوا في معنى المأبون هنا الذي تكره إمامته أو اتخاذه إماما راتبا فلعل أصح ما قيل في معنى ذلك أن المأبون هو الذي كان يؤتى والعياذ بالله ثم تاب من ذلك وصلحت حاله واستحق أن يتولى الإمامة أما لو بقي على حاله فهذا يدخل في ماذا؟ يدخل في وغير الفسق وغير ذي فسق بل هذا من أعظم أنواع الفسق والعياذ بالله لكن نقول هذا شخص تاب وصلحت حاله فقالوا مع ذلك تكره إمامته لما؟ لأجل أن تتكلم فيه الألسن أن هذا الشخص لأجل هذا الماضي الذي كان منه قد تبقى الألسن متكلمة فيه ومعصب الإمامة ينبغي أن ينزه عن مثل هذا الكلام كلام الناس ونحوه ثم قال وأغلف أي تكره إمامة الأغلف والأغلف هو غير المختوب الأغلف هو غير المختوب وهؤلاء كلهم يعني المأبون والأغلف والعبد والخصي وابن الزنا هؤلاء كلهم كره اتخاذهم أمة راتبين لا لشيء إلا لعبمي ستحي الباب أمام الألسنة للكلام في الإمام فقط وإلا من جهة الأصول الشرعية ومن جهة السنة فصلاتهم صحيحة وإمامتهم صحيحة ولكن قالوا منصبة منصب الإمامة منصب الشريف ودرجة عالية فينبغي أن تعطى هذه الدرجة خاصة الإمام الراتبة ينبغي أن تعطى لمن لا يطعن فيه ولمن لا تتعرض له الألسنة بذن أو طعن ونحو ذلك فإذا الأغلف والأغلف هو غير المختون ويقال فيه أيضا الأقلف والأغرل وأيضا العبد وأيضا الخصي يعني ليس عندنا أدلة صريحة قلنا الدليل يجمع ينتظم كل هذه المذكورات وأيضا الخصي والخصي هو من قطع ذكره فقط أو من قطعت خصيتاه فقط قالوا وأما من قطع معن فيسمى مجبوبا هذا الخصي إذن لأجل نقص النقص في الخلق ولأجل الكلام الذي يمكن أن يتكلم به الناس وأيضا ابن الزنا أيضا نفس الشيء قالوا لألا يعرض نفسه لكلام فيه وإلا فهؤلاء كلهم صلاتهم صحيحة كما ذكرنا فلعلنا إن شاء الله تعالى نقف عند هذا القدر وهو في هؤلاء الذين تكره إمامتهم وبقي بيت خفيف في الذين تجوز إمامتهم بغير كراهة ثم بعض أحكام الإمام المسبوق. بها نختم إن شاء الله تبارك وتعالى دروس كتاب الصلاة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين